116. مشاء بنميم 117. من مناع للخير معتد أثيم 118. عتل بعد ذلك زنيم 119. أن كان ذا مال وبنين 110. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنَّ بَلُونَهُمْ كَمَا بَلُونَا أُصْحَابَ الْجَنَّةِ إذْ أَقْسَمُوا لَا يَصْرِمُنَّ مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ 114. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين 115. أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين 116. فانطلقوا وهم يتخافتون 117. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين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 111. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون 112. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 113. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون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 لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين 118. يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما 119. وما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين